نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فتكلمنا قبل ذلك عن أنواع الضعيف، وقلنا أن كل أنواع الضعيف تجتمع في أن لها سبب ضعف. هذا السبب هو فقد أحد شروط الصحيح. فما من فقد شرط من شروط الصحيح إلا وترتب عليه أنواع من أنواع الضعيف أو ما من نوع من أنواع الضعيف إلا وسبب ضعفه فقد شرط من شروط الصحيح تكلمنا في اللقاء الماضي عن بعض الأنواع التي هي بسبب فقد شرط العدالة أم الضبط العدالة كلنا إنه يترتب على فقد العدالة أنواع من الضعيف ما هي الموضوع وسبب ضعفه التهمة الكادب نفسه الكادب نفسه سويت الكادب على الراوي وهذا الكادب يفقد الراوي العدالة المتروك وسبب ضعف المتروك أن راويه مستهم بالكذب وهذه التهمة تهمة بالكذب تفقد الراوي شرط العدالة وتكلمنا عن الحديث المنكر وقلنا أن سبب ضعفه أن يكون الراوي فاسقا وهذا الفسق يخرم العدالة أو يفقد الراوي العدالة وللنكارة سببان اخران ما هما فحش الغلط وكفرة الغفلة وتكلمنا عن ماذا عن وال والبدعة الجهالة والبدعة من اسباب الضعف وليس للضعيف لسببهما اسم خاص بهما ولكن يعمهم اسم الضعيف. اللي تشعر وكأنها شبكة أو يعني تشع كده كله ينبنى على الآخر. لابد أن تفهم يعني هذا كرسم كروكة كذا لمنها كله أنت ممكن تعمله إيه في كشجرة كده يعني ما فيش هتبقى صفحة واحدة تقريبا. لو فهمتها وفهمت الخريطة ماشية زي كذا هتبقى فهمت المنهج وممكن تحط عناوين الدروس ديت كانوا على هذه الخريطة أو على هذا الرسم الكروكي وتحت الأسماء الدروس ديت تبقى أنت عارف التفاصيل بقى. تجيبها بقى من أول إيه من أول الصحيح كذا الصحيح ولو شرط خمسة وكل شرط لنواقد وكل نواقد يترتب عليها أنواع من الضعيف وكل نوع من الضعيف لتعريفات وتفاصيل أنت بقى إيه تبقى عارف. طيب آآ اليوم سنتكلم عن أنواع الضعيف التي تجتمع في كون سبب ضعفها هو فقد شرط الضبط بالضبط قوادح أو نواقد خمسة ما هي أولها فحش الغلط وكثرة الغفل الوهم مخالفة الثقات سوء الحفل كم؟ خمسة أول اتنين منهم اللي هم فحش الغلط وكثرة الغفلة يشتركان مع الفسق في أن كل منهم أن كل منهم هو سبب ضعف الحديث المنكر يعني المنكر الحديث المنكر سببه أحد ثلاث أحد ثلاث تهم بالعفوان الغفل الفسق او شدة الغفلة او فحش الغلب ده تعريف للمنكر في تعريف تاني مؤمر ضعيف مخالفا للثقة لان كان في الامتحان اللي فات السنة اللي قابليكم كان جالهم كده تقريبا كل الدفعة كده الا اثنين ولا حاجة يبقى يذكره ايه تعريف واحد يعني اقول مثلا ايه عدل في المنكر واحد يوم يقول لي مثلا ايه هو ما كان سبب وضع فيه فسق الروا مثلا ويكتف تبدأ كده ياخد الدرجة كاملة ياخد الدرجة زي واحد يقول لي الاسباب الثلاثة للنكارة ويذكر ايضا كمان التعريف الثاني اللي هو مرواه الضعيف مخالفا لمراثقة، فكلهم كانوا ممكن يتكلموا على إيه، على التعريف الأول وما يذكرش التعريف الثاني، ودي طبعًا ممكن تبقى عليها مثلاً درجة ولا حاجة ولا درجتين، فتلقى يعني صعب جدًا إن تقريبًا ما حد يجيب الدرجة النهائية، لكن إحنا نأمل فيكم بأنكوا تجيبوا الدرجات النهائية إن شاء الله، بس هو تدرب على فكرة تدرب وإنك إيه. اللي أصلًا فن يعني مش لقيت إنه فن أكتر من إن هي إيه مذاكرة فقط يعني تبى فهم إن إيه المطلوب بعينه يعني تبقى فاهم آه... ممكن تبى أعرف الحاجة بس لما تكتبهاش أواد كذا مثالك هي مش مطلوبة أو مش مهمة في الموضوع هذا هو عمتًا أي حاجة يعني أنا أي حاجة أنت عارفها اكتبها ما, ما تخافش يعني مش أضيع. يعني إيه مش هضر المفاديتش مش هضر كذا وهو تحاولش تختصر يعني ما أنتوا خلصتوا المادة أو آخر كوا في ال آخر في الدراسة إيه رمضان يعني لحد واحد رمضان مثلا تب تب ثلاثة شعبان في دراسة يعني محدش أنهل المواد لسه. طيب أنا ممكن أبقى أول من أنهل المواد ممكن النهاردة مثلاً ودرس القادم ممكن إيه نكلمكم على الامتحان أو كده بس لا يغرنكم صغر الكتاب يعني هو يحتاج إلى فهم وضبط لا مش ثلاثة أسئلة هم ما سؤال تقريباً أو 18 لا مش كلهم في الامتحان، الإمتحان لك منهم أربعة مثلاً بس هم اللي أتى ثمنتاشر دور. وهمل لكم الأسئلة بالتفصيل وهتبقوا عارفين كل سؤال جابته منين بس آه, آه مش هنغير في السياق حتى مش هقدم ولا آخر في الكلام بس أهم حاجة تجوب بس. أهم حاجة تجيبه اللي إيه تجيبه لدرجة إنه طيب إحنا كنا بنتكلم على إيه؟ على ال أول حاجة فحش الغلط أو شدة الغفلة دا طعن في الراوي طعامان في الراوي كل طعن منهما يترتب عليه نوع من الضعيف اسمه المنكر الطعن اللي بعد كذا اللي هو إيه؟ او القاضه اللي بعد كده الوهم الوهم يترتب عليه نوع المعلل هكذا ذكر ابن الحجر والمعلل انتوا نصيبكم بقى يا خدتوا الدرس الجاي يا ما خدتوهوش انتوا نصيبكم يعني يا خدتوه مع الشاذ الدرس الجاي يا ما خدتوش هو عامه اللي قبلكم ما خدوهوش بس ما خدوهوش عشان الوقت اقتضى يعني و فأطعنا الحد كت كنا نبقى مضطهدين في الوقت يعني طيب لكن أنتم معكم وقت ممكن نأخذه يعني فا ما هو مش موجود معنا أنتم إلا دول اللي خدوسين فاتت فصور صورنا اللي فاتت بس إحنا ممكن نعملهم كملحق يعني خمس ورقات كمان ولا حاجة ولا أربع ورقات طيب ال يا خدتوها ما خدتهومش بقى ما تقلقوش ان شاء الله تاخدوه <تصفيق> طيب ال كنا بنقول ايه الوهم يترتب عليه من نوع ضعيف الحديث المعلل والمعلل ده اصلا يعني ده قادح أو, أو ناقض من نواقض الناقد لأحد شرط الصحيح ما هو يعني شرط الصحيح الخمسة لها نواقض أحد هذه النواقد العلة هذه العلة تنقض الشرط كم الأخير الأول الخامس يعني نحن جايين معكم كده من أول الإيه العدالة وكلمنا على نواقض وما ترتب علينا من الضعيف. أو قبلها كان الاتصال و وما ترتب ونواقده وما ترتب عليه من أنواع ضعيف وبعدين العدالة ونواقده وما ترتب على نواقدها من أنواع ضعيف وبعدين ال الضاد ونواقده وما ترتب عليه من أنواع ضعيف وبعد كده المفروض هنكلمكم عن الشدود عدم الشدود ونواقده وما ترتب عليه من أنواع ضعيف ونكلمكم على عدم العلة ونواقدها وما ترتب عليها من انواع الضعيف طبعا هي أنا عشان ما أشيلك السلسلة بس لكن هو عدم الشدود نقطة هو الشدود نفسه والنوع اللي من أنواع الضعيف اللي ترتاب عليه هو الحديث الشعير وعدم العلة ناقضها وجود العلة والحديث الذي يترتب على العلة هو الحديث المعلل أو المعلول فالاثنين الآخرين دولت سهلين وبعدين إحنا اعتبر خدناهم كلام يعني مختصر أو سريع في البداية طيب نتكلم بعد كده على القادح الثالث أو الرابع اللي هو مخالفة الثقات مخالفة الثقات من نواقد الضبط مخالفة الثقات يترتب عليها من أنواع الضعيف خمسة أنواع ما هي؟ المدرج يعني هو أي مخالفة الثقة أصلاً يعني الراوي يخالف غيره من الثقات فيكون هو قد وهم وأصاب الثقات يبقى حديثه في وهم وفيه ضعف وحديثه من نوع الضعيف وحديث الثقات هو الصحيح فمخالفة الثقات تأتي على حالات وعلى أنواع مثلا إذا قال فالراوي الثقات فزاد في المتن مثلا يعني أو في المتن ما ليس منه فهذا يقال له المدرج أو نوع من أنواع المدرج يعني هو إذا غير سياق الإسناد أو أدخل في المتن ما ليس منه فهذا هو الإدراج يبقى حديث هذا الراوي مدرج وحديث الراوي الآخرون حديث الراوي الآخرين هو الصحيح مخ... على خمس حالات بعد. والقلب إذا خلف الراوي الثقات فقدم أخر في سياق المتن فهذا قلب قلب من الراوي وحديثه يسمى المقلوب خلي بالك أن كل أنواع الأنواع هذه ممكن يشملها اسم عام ممكن يشملها اسم عام اسم ايه مخالفة الثقات يترتب عليها خمسة أنواع الخمسة أنواع يقول الله ممكن يشملها اسم عام ايه هو لا مخالفة الثقات مش إحنا كنا بنقول في الراوي في تعريف الشاذ كنا بنقول إيه تعريف الشاذ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه طيب احنا نحن الآن نتكلم نقول مخالفة الثقة أو مخالفة الراوي لمن هو أوثق منه مخالفة الثقات يبقى كل أنواع مخالفة الثقات هذه ممكن تدخل في الإيه في الشذوذ. ولكن الشاد قد يكون قد يصح أن يكون اسما عاما يشمل كل هذه الأنواع كده لكن نحن الآن نتكلم بالتفصيل على أنواع مفصلة على حالات وأنواع من الشذوذ وعمّا اسم الشاد لا يكثر تداوله على السنة الحفاظ في كتب العلل لا يعني لا يستعملون كلمة الشاد كثيرا طيب أول نوع من أنواع الضعيفة التي تترتب على مخالفة الثقاط هو المدرج المدرج هو ما غير سياق إسناده أو ادخل في متنه ما ليس منه طبعا ما ليس منه بلا فصل ما ادخل فيه في متنه ما ليس منه أي بلا فصل لو محتاجين تكتبوها كتبوها مش محتاجينها واضحة يعني من غير كتابة خلاص وإلا لو أدخل في تنهي بفصل وتمييز فليس بمدرج طيب مدرج المدرج المدرج إلى مدرج المتن ومدرج الإسناد مدرج الإسناد أنواع كثيرة أربع أنواع يعني هي مش أنو... يعني تعتبر إيه زي أمثلة ونمادك للمدرج في في يعني بعضهم يسميها أنواع بعضهم ولكنها ليست أنواع متغيرة أو متبينة. يشملها جميعا الخلط في الأسانيد خلط ال خلط ويدخل سناد في سناد. لكن أنتوا كمرحلة أولى أنا اخترت لكم أسهل صورة من الصور الأربع دي ودي اللي ذكرتها وأكلمكم عليها. الإدراج في في السند هو تغيير سياق ال ال الراوي يسوق الحديث بسنده ثم يعني هي حصلت كقصة يعني ثابت ابن موسى الزاهد يمثلون بهذه القصة كثيرا للإدراج في السنة ثابت ابن موسى الزاهد كان ورعا وزاهدا تبدو عليه علامات الزهر فدخل يوما على شريك ابن عبد الله القاضي وهو يحدث في المجلس ويقول حدثني الأعمش عن طلحة بن نافع عن جابه إيه ما هو هو أبو سفيان اسمه طلحة بن نافع ماشي أبو سفيان دي بالقنيه فالمهم هو وسك فدخل فلما رأى ثابت قال له مداعبا إياه من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. يعني الكلام ذكر من من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. هذا الكلام شرير. كلام من عند نفسه. يمزح به من ثابت ولم يرفعه ولم ينسبه للنبي صلى الله عليه وسلم. فثابت يعني ايه مش معانا خالص يعني مش مش مش على الخط يعني ايه هو في دنيا تانية لوحده فظن ان هذا الكلام هو متن الاسناد الذي ذكره شريك فكان فخرج يحدث ويقول حدثني شريك عن الامش عن طلح بن نافع عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من كثرت صلاته بالليل حسن وجوه النهار يبقى عمل إيه الثابت غير سياق المتن غير سياق الإسناد جعل الإسناد لمتن آخر هل هذا الإسناد ابن حبان ذكر أن هذا الإسناد ينتهي إلى متن من المتون المشهورة وهو حديث إن الشيطان يعقد على قافية رأس أحدكم إذا نام ثلاثة عقد وإذا قام من حلت عقد كده إلى آخر الحديث. طيب دي صورة من صور يعني صورة سهلة من صور اللي الإيه؟ الإدراج في السند. والصور تانية سهلة برضو بس دي إيه يعني لو دخلنا في الصورة تانية هتبقى طول ال بكم الأمر ربما ظن البعض أن الأمر صعب يعني ممكن في سنة تانية إن شاء الله ناخد المدرج بتفصيل أكثر من كده طيب نوع آخر من الإدراج وهو مدرج المتن مدرج المتن أسهل كمان قلنا أنه يدخل في المتن ما ليس منه يدخل كلاما في المتن ليس منه هذا الكلام ربما يدخله في أول الحديث أو في وسطه أو في آخره لو مثلنا بحديث وقع الإدراج فيه في أوله بحديث أبي هريرة هذه كامثلة ونماذج فقط أنتم تستطيعون أن تأتوا بأمثلة أخرى أكثر منه قول أبي هريرة أسبغوا الوضوء فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار هذا هو صواب الحديث أصوي الودوء هذا كلام أبي هريرة فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار بعض الرواة روى هذا الحديث عن أبي هريرة ثاما مرفوعا بتمام المتن مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء ويل للعقاب من النار يبقى إلا حصل أدخل في المتن من كلام أبو هريرة ونسبه للنبي صلى الله عليه وسلم مسألة بأن هذا المتن أو هذا الكلام الذي قاله أبو هريرة يكون أي أصلا موجود في حديث آخر دي قضية تانية لكن هو النهاية إن أبو هريرة حديث أصلا ليس فيه نسبة تمام المتن إلى النبي صلى الله عليه وسلم بل فيه قدر من كلام أبي هريرة وقدر من سبن للنبي صلى الله عليه وسلم لأن أسبغل وضوء هذه صحت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عبد الله بن عمر بن عاصر الإدراج في وسط الإسناد في وسط المتن عفوا كما في حديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنت وهو التعبد في غار حراء الليالية ذوات العدد وهو التعبد هذه الكلمة مدرجة من الزهري ليست من كلام أبي هرير ليست من كلام عائشة بل هي من كلام الزهري أدخلها كشرح ظن بعض الناس أنها من إيه من تمام الحديث، وقد يكون الدرج في آخر الحديث كما في حديث أبي هريرة للعبد المملوك أجران والذي نفس بيده لولا الجهاد في سبيل الله وبر أمي وإيه والحج لا حببت أن أموت مملوكا. هذا الكلام لم يقوله النبي صلى الله عليه وسلم بل هو كلام أبي هريرة الكلام في آخر الحديث للعبد الممنوكي أجران ماشي إنما من أول إبعاء والذي نفسه بيده هذا الكلام ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بل قاله أبو هريرة ووهم عليه بعض الرواق فنسبه تاما للنبي صلى الله عليه وسلم آه. آه. اه فيه في ادراج أيضا يعني نسبه بعض الرواه للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا غرتها تهجيله مش كده هو يقول كده اوكي هذا كان مذهبا لابي هريره اصلا كان يرى الاطاله وربما كان يبلغ المنكبين بال بالتهجيل اه اه من كلام الزهري من مرسل الزهري من مراسيل الزهري مش يعني خلي بالك يعني المرسل غير الايه غير الكلام نفسه اصل المرسل بينسبه للنبي صلى الله عليه وسلم بس بدون وسط يعني الزهري يبقى بينه وبين النبي المفروض اثنين ولا حاجه في الغالب يعني فانا عندي اثنين ساقطين فيه لكم إخلاف إن هو يدرج كلام الزور في المادة يبقى إيه يبقى الزهر ما بينسبش لحد إذا هو الزهر بيقوله هو ويفهم منه إن هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم طيب ويدرك الإدراج بأمور هو أولاً في المثال السابق يعني ب يعني العلماء يعللون أن هذا الكلام مستحيل أن ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم او أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لأمور منها أن يعني مقام النبوة أعلى وأشرف من مقام الرق واستحيل أن يتون النبي صلى الله عليه وسلم الرق كما أن أم النبي صلى الله عليه وسلم كانت قد ماتت وهو صغير فلم تكن يعني موجودة كي يبلغ يقول ويدرك الإدراج بأمور ورود رواية مفصلة يعني احنا ممكن نعرف الإدراج ده ازاي يعني احنا ممكن هي رواية الآن أمامنا بتمامها منسوبة للنبي صلى الله عليه وسلم طيب كيف ندرك أن هذا الحديث فيه قدر من كلام غير النبي صلى الله عليه وسلم بورود رواية أخرى يعني أشهر الطرق التي نستدل بها على الإدراج أن, يأتي أن تأتي رواية أخرى فيها التفصيل بالنسبة هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم والنسبة هذا الكلام لأبو هريرة مثلا يعني فمثلا هذا الراوي أبو هريرة له تلامذة منهم من نسب إليه من نسب رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم تاما ومنهم من نصص على أن هذا الكلام من أبي هريرة وهذا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم ونحن نعقد مقارنة أيهما أرجح أيهما أرجح الروح الذين نسبوا الكلام كله للنبي صلى الله عليه وسلم أم الروح الذين ذكروا التفصيل فبناء على هذه المقارنة نقضي أو نحكم للوجه الراجح وغالباً الراجح بيكون الوجه اللي فيه التفصيل والتنصيص لأن الوهم أسبق والخطأ أسبق للإدراج لأن يذكر الكلام تاما للنبي صلى الله عليه وسلم فيقولون مثلا أدراجه فلان أو فلان سلك الجد الجد يعني إيه يعني سوى الكلام كله ونسبه للنبي صلى الله عليه وسلم سهل أما يخطئ يعني وينسى هيخطئ كده ويذكر الحديث بتمامه للنبي صلى الله عليه وسلم إنما اللي فاكر ومركز ومش ناسي هو اللي يذكر التفصيل أن هذا القدر للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا القدر للإيه للصحابة فلذلك في عقد المقارنة التي كلمتكم عنها نحن ناقد مقارنة بين تلميذة أبو هريرة ونرى أيهم أرجح غالبا المسألة يعني بنرجح كفة الذين يقولون بالتفصيل لماذا؟ يعني ربما يكون رواة الوجه الذي فيه التفصيل أقل في القوة من الوجه الذي فيه الإدراج ولكننا نحكم له لسبق الوه إلى رواة الوجه الأخ كما مثلا في الإيه في الوصل والإرسال. الوصل والإرسال يعني غالب المحدثين يحكمون للمرسل حتى وإن لم يكن رواة المرسل أقوى من رواة الإيه الموصوف. أنتم معي ولا مش معي قوي؟ طيب مش مشكلة. هنا دخلنا كده كذا. كنا بنقول إيه، كنا بنتكلم على الأشياء التي يدرك بها الإدراك. أولها ورود في ورود التفصيل في طريق آخر. وأنت تجمع طرق الحديث يتبين لك أن بعض الرواه ذكر التفصيل وذكر البيان وأن هذا من كلام فلان وهذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. شيء آخر أن ينص إمام مطلع. على أن هذا الكلام من كلام صلى الله عليه وسلم وهذا من كلام أولان من الرواة. يعني يذكر بعض القرين الاخرى في بعض الحديث كالحديث السابق أو المثال السابق أن مثلا ربما يكون قد استحيل على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول هذا الكلام أو توجد قرين على أن هذا الكلام من كلام الروا وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب المدرج فيه الخطيب البغدادي كتاب اسم الفصل للوصف المدرج في النقل وهو مطبوع ابن حجر لخصه في كتاب تقريب المنهج بترتيب المدرج المقلوب إذا كانت المخالفة بتقديم أو تأخير أو إبدال لفظ بآخر في سند الحديث أو متنه فهذا هو المقلوب لو الراوي خالف الثقات فقدم آخر في المتن أو بدل لفظا بآخر سواء كان في سند الحديث أو في متنه فهذا هو المقلوب المقلوب في السند على صورتين ربما يقدم ويأخر في اسم الأبي والابن كعب ابن مرة يجعله مرة ابن كعب أو العكس هذا صورة ذكرها ابن حجر من صور القلب والقلب في الإسناد أيضا ما يفعله صراق الحديث على سبيل الكذب وهو أن يأتي إلى حديث مشهور عن سالم أو عن نافع فيجعله بالعكس ما كان مشهوراً عن نافع يجعله عن سال. لماذا لماذا يفعلون هذا؟ الحديث إذا كان مشهورا على النروي المعين، فهو عند كل الناس، عند أغلب الناس. ويعني والمشهور موجود بكثرة ومتوفر عند كثير من الشيوخ. بخلاف الحديث الغريب. إذا كان الحديث مشهوراً عن سالم فهذا يجعله عن نافع لكي يكون غريباً يبقى هو غريب من حديث نافع فيقبل الطلاب على هذا الحديث ويأتون لإتحمل هذا الحديث وهذا يكون على سبيل الكذب يعني سراك الحديث هم الذين يفعلون هذا هذا يفعلونه بقصد إغراء الطلاب لكي يتحملوا هذا الحديث ويروجوا حديثهم طيب هذه صورة الثانية من صور القلب في الاسناد أما القلب في المتن فهو يقع على صورتين الصورة الأولى منها التقديم وتأخير في متن الحديث نفسه يعني حديث أبي هريرة عند مسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل فيهم أو منهم ورجل تصدق بصدقه بأقفاها حتى لا تعلم تعلم إيه يمين ولا شماله حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمين هذه هي الصواب وهذه خرجها البخاري ومسلم مسلم خرج رواية أخرى حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله أو ما انفقت شماله فهذه التي وقع فعل القلب يبه هو كده قدم واخر في إيه؟ في متن الحديث سورة أخرى من القلب ذكرها ابن حجر يقول انتم عارفين بعض النسخ اللي في نسخ مشهورة او صحائف كده نسخة او صحيفة كلها تروى باسناد واحد كل النسخة تروى باسناد واحد فيها مثلا مئة حديث كل هذه المئة حديث تروى باسناد واحد مثلا يعني ابي الزوير عن جابر مثلا سهيل بن ابي صالح عن ابي عن ابي هرين هو السنة الدهوت يتحط في أول النسخة وكل المتون اللي تيجي بعد كده تروى بهذا ف فربما يزيد بعض الرواه في متون هذه النسخة بعض المتون يزيد متنا أو متونا في هذه النسخة فيكون يذكر هذا ابن حجر أيضا لأنه من الإدراج في المتون طيب، القلب قد يكون عن وهم وخطأ وقد يكون عن عمد. إن كان عن وهم وخطأ، فقل ف يعني كثرته تضر وينتقل بسببه الراوي من حال الثقة إلى حال الضعف. أما إن كان قليلا فلا بأس به ولا ضيق فما من إمام إلا وقعت له أخطاء إن وقع في خطأ خطائين ثلاث هذا لا يضر بجانب الأحاديث الكثيرة التي رواها روا ألاف الحديث أخطأ في ثلاث أحاديث لا تضر هذه الثلاث بخلاف الراوي الذي تكثر منه هذه الأخطاء فيقلب متون كثيرة فهذا قد يضعف بسبب هذا القلب الذي هو على سبيل الخطأ والنسيان والوهم طيب هذا باب باب آخر راوي لا يخطئ ولكنه يتعمد فيقلب في المتون والتنيب هذا الراوي كذاب يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فاعله عمدا هو كذاب على النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو كان وهذا يعني من فعل سراق الحديث لدينا ايه يسرقون إسناد هذا فيجعلونه لذا طيب. نوع آخر من العمد يعني يعمد عنده مؤقت يعني يقلب قلب مؤقت ويبينه في الحال يعني بعض الطلاب كان من شأنهم أنهم يمتحنون الشيوخ، يعني كما فعل أهل بغداد مع البخاري قلبوا له الأسنيد والمتون على سبيل الاختبار ولكن هذا القلب مؤقت ويعني يكون في الحال يبينه في الحال أما لو استمر عليه فهذا يكون من فعل الكذبة هذا وقع لأمة كثير وقع من للبخاري وقع للعقيلي وقع لمحمد بن عجلان وقع أيضا للفضل بن دوكين من يحيى بن معين وغيره المهم أن كان بعضهم يصنع هذا مع بعض الأشياء خيه طبعا هو بحسب نية الطالب بقى يعني طيب وقد صنف الخطيب البغدادي فيه كتاب رافع الارتياب في المقلوب من الأسماء والألقاب وهذا الكتاب يعني لا يعلم له وجود النوع الثالث الذي يترتب على مخالفة الثقات هو المزيد في متصل الأسانيد يعني إيه المزيد في متصل الأسانيد؟ يعني أنا عندي السند متصل وصحيح يأتي راوي فيخطئ ويهم فيزيد زيادة زيادة راوي في هذا السند المتصل لذلك يقولون المزيد في متصل السند يعني هو السند متصل أصلا ويأتي راوي فيخطئ ويهم ويزيد فيه راويا نقربها بمثال آآ الزهري عن ابن عمر الزهري له رواية عن ابن عمر ادرك ابن عمر وله رواية عنه وإن كان يعني له رواية قليلة يعني لكن اغلب حديث عن ابن عمر أخذاه بواسطة سالم إذا في عندي زهر عن ابن عمر وسالم عن ابن عمر طيب لو في عندي حديث أخذاه الزهري عن ابن عمر على طول هذا سند متصل صحيح فيأتي روفا يخطئ واجعله الزهري عن سالم عن ابن عمر يبقى عمل ايه زود سالم في سند متصل ظاهره الاتصال يبقى هو ده المزيد يبقى المزيد الرواية اللي فيها زيادة وزيادة على سبيل الخطأ ملهاش داعي هنا يبقى هو زود سالم وأخطأ في زيادته لسالم وما كان ينبغي أن يزيدها بل هو أخطأ وزادها يعني مثلا لو قلنا إن أنا عندكم جايب لكم مثال هي جت في معمر بس مش مشكلة لو قلنا معمر يروي الحديث عن الزهري عن سالم عن ابن عمر خالف معمر إمامان كبيران كمعمر وزيادة أوثق من معمر كمان مالك وسفيان من عيين أيهما أرجح معمر ولا ولا مالك وسفيان جوئت مالك وسفيان أرجح تب مالك وسفيان قالوا عن الزهرة عن ابن عمر على طول من غير وسطة إيه سال يبقى رواية معمر تيبأ اسمها إيه الوجه الصحيح وإن هو الوجه الخطأ رواية مالك وسفيان هي الوجه الصحيح ورواية معمر هي الخطأ ورواية معمر أسميها مزيد في الأساني هو ده المزيد فمتصل الأساني سهل ولا ولا ولا صعب سهل طيب خلي بالك هي مش إيه مش مش دائما دا أنا أنا أشوف السنة ال اللي في زيادة فقول عليه خطأ واللي في نقصان أقول عليه وصاء بالمسألة مش كذب العبرة بإيه أنا ببيسهاش من فوق ما بحسبهاش من فوق الزهري لا بحسبها من تحت الزهري بوزنها من تحت الزهري بوزنها بتلميز الزهري مش بشيوخ الزهري مش يعني أنا مش من فوق الزهري في وجه عجبني ووجه ثاني هابني مثلا إن الزهري رواه مرسلة والزهري موصولة فحد يقول لي ده المرسل ده هيبقى ضعيف لا تبسيبه وخد الوجه الثاني لأن المسألة ليس كده ليس بالتشاهي ولا إلا عجبني المسألة بوزينها من تحت الزهري الزهري لما جلس في مسجده وأخذ يروي هذا الحديث ماذا قال؟ كيف روى هذا الحديث من يخبرني كيف روى هذا الحديث هم من حضروا الزهر وهو يحدث من حضر الزهر وهو يحدث هم تلامذته فأعقد مقارنة وميزانا بين تلامذة الزهر كيف رووا هذا الحديث عن الزهر فإذا وجدت الثقات الكبار عن الزهر رووا وجها معينا فوصوا إن كان هذا الوجه فيه زيادة فيه نقصان فيه إرسال فيه وقف هو الصواب هكذا روى الزهري أنا أنقل صورة وفقط أنقل الصورة التي روى بها الزهري هذا الحديث بعد كده أنا خدت هذا الحديث احتجت به لم أحتج به ضعفته دي قضية تانية لكن أنا أريد أن أنقل كيف روى الزهري طيب مش إيه تفضل المجتمع ليه عشان هم أوثق معمر ثقة مش كذا وسفيان ثقة ومالك ثقة تبغي من يغلب اللي اثنين يغلبوا الواحد مش كذا ده ممكن لو واحد بس أقول لك يعني ممكن نختلف كمان يعني ممكن مالك الواحد يغلب بس ما قال لكم مالك ومعا سفيان يبقى هم الاثنين يغلبوا الواحد لذلك أن أما كنت في الشاة كنت بقول تقول مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه أهو معمر بقى هنا الثقة ومن هو أوثق منه هو مالك ومين وسفيان طيب, طيب ال اللي... بعض الناس يعني أنا في مش عارف هنا كلام مش أبغى أتدخلكوا فيه بس طيب يكفي كده يكفي في ال في ال في المزيد كده عشان ما خلكوا مركزين عشان ما توهكم شيء بس ولا توهكم م ما توهكم شيء أنتوا مركزوا كذا أنتوا أنتوا جاي أول اليوم وبيتناموا أما ال المفاهيم اليوم ما تعملوا أنا أعرف إنه حدش قبل لي يعني هتيجي قبلي يعني المفروض يعني ايه تبقى نشط يعني لكن انتوا جايين وحاسس انكم ايه بتقولوا احذف لنا المنهج ده ويلا عشان نروح طيب المصحف تعريفه إذا خالف الراوي الثقات تغير في نقط حروف الكلمة أو شكلها فهذا هو المصحة الراوي أخطأ ولكنه هذه المرة أخطأ في شكل الكلمة أو في نقطها في نقاط النقاط التي على الحروف أو في الشكلات التي على الحروف الحركات الحركات العربية والبنائية الضمة والكسرة والحاجات دي يبقى هي الكلمة هي لكن هو مختلفين هي النقط فيه ولا كم نقط ثقة خلف ثقات أيضا أو مختلفين هي كيف تنطق كيف هل هي بالضم أم بالفتح أم بالكسر؟ طيب هذا التصحيح يقع في السند ويقع في المات ويحيى بن معين وقع منه تصحيح وكان يقع منه بعض التصحيح في الأسانيد لاهتمامه بالمتون فالأساني كان يقول عن العوام ابن مراجم هو هو هو المفروض ايه ابن مزاحم هو عفوا هو العكس بقى هو عن العوام ابن مراجم فقال العوام ابن مزاحم عمل ايه زود ايه اه شال النقطة من تحت حطها فوق مش كده زود نقطة على الراء وشر نقطة من تحت الجيد يبقى هو عمل كده كل المسألة في النقاط فده يعتبر تصحيح من شعبة وتصحيح في السند لأن التصحيح وقع في السند فالتصحيح يعني يقسم من حيث وقوعه فيقع في السند ويقع في المتن هذا في السند في المتن ابن لهيعة كان يقول في حديث من صام شوال ثم أتبعه شيئا من شوال. من صام رمضان ثم أتبعه شيئا إيه من شوال. ستة وشيء إيه الفرق ما بينهم ممكن عدد السنون تبقى واحد بس النقط والحركات وال الحركات اللي بت بتختلف. فكان يخطئ ويقول شيئاً من شيئاً طبعاً يخ... تفرق كثير تفرق في العدد وكثير يعني شيئاً عندما ممكن أن تكفي في يوم واحد يعني على مذهبكم يعني يبقى مريحكم خالص يعني طيب نعم انا فئة عفواً قبل منسى هذا الحديث الذي صححه اللي أنا قلت ده. أبو بكر الصولي أبوك رسولي هو الذي صحف هذا هذا الحديث أما حديث ابن لهيع المشهور المنسوب إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتج في المسجد قالها هي أصلا مفوضة احتجرة احتجرة في المسجد يعني اتخذ حجرة في المسجد أما احتج فهذا فهم وتصحيف ابن لهيع قال احتج في المسجد وهذا لم يكن لم يحتاج من النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد بل احتاجه فهذا تصحيف في المتن من ابن لهيعة انت كده بترجعنا لورا قوي يعني ترجعنا لورا أو وبسئول السنة منها ما دون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الكتابة الكتابة في عدن يعني يعني واقع تدوين كان ما كان أحد أكثر حديث أكثر حديثاً مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب هذا كلام أبي هريرة كان يكتب وحديث يكتبوا لابي شاه هذا في في حجة الوداع فكانوا يكتبون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. بداية النقط بداية النقط لا لا لا بداية النقط ذاك كان على دا أولا حصل على أبي الأسود الدولي بس النقط عنده. هي أولا حصلت على أبي الأسود الدؤلي وبعدين يحيى بن يعمر ونصر بن عاصم الثلاثة دول. أبو الأسود الدؤلي كان بي بي كان يقول له إذا رأيتني دممت دممت شفتي فضع نقطة أو نقطتين كذا. فالنقطة في البداية كان علامة على اللي مكان الشكلات على التشكيل بعد كذا، ودا كان في المصاح، فخصص المصاح. بعد كذا جيه يحيى بن يعمر ونصر بن عاصم. عملوا النقاط المعروفة عندنا. بقى. النقط بدأ عن بداية بديل عن النقاط والحركات بديل عن مكان الشكلات يعني. ماشي. نصر بن عاصم وياحية بن عامر يعني ممكن حد كده في المئة الأولى هو أبو الأسود دولي في المئة الأولى ونصر بن عاصم وياحية بن عامر برضو واحد منهم في المئة الأولى والتاني في أول الربع الأول من القرنين يعني ممكن واحد كده حاجة وتسعة وعشرين والتاني ممكن إيه مية حاجة انت كذا أنت مش فاهم سؤالك لحد الوقت أبغى أسأله إيه التصحيح سببه أنه كان يؤخذ من الكتاب ولا يؤخذ من أفواه المشايخ. ربما تساهل بعضهم فأخذ الحديث من الكتاب أو القرآن من المصحف ولم يأخذ من أفواه المشايخ. حتى بعدما نقطت الحروف ما كانوا يضعونها كاملة. الكتابة كان فيها عسر وصعوبة عن الآن. يعني هو عشان يكتب يمل البتع ويكتب يمل ويكتب. فالمسألة مملة وطويلة يعني. فهو عاوز يكتب كتير عاوز يكتب كتير فبيتخفف من بعض الحروف. بيتخفف من النقاط والشكلات. طيب يعمل إيه حتى أنت الواتي لو انت عاوز تكتب بسرعة ربما تركت بعض النقاط ال التي هي واضحة مثلا يعني وأنت مش خي... يعني أنت آمن إن هي مش هتحدث لبس فتترك مع إن السهولة الألم الآن أسهل بكثير من اللي من الأقلام اللي كانوا يعملوها بقى من اللي من البوس والحاجات دي طيب أنت الواتي وبتسيب نقاط وحروف وشكلات ما بلقهم بعد يعني أن عرف النقط ما كانوا ينقضون كامل الك... الكلمات وانت لو نظرت في المخطوطات ستجد حتى القرون المتأخرة القرن الثامن التاسع والعاشر في مخطوطات مش منقوطة النقطة قليل يحط نقطة ولا نقطتين في كلمة ما يحطش في الكلمة نقط خالص كذا فاللهيجي يأخذ من هذه الكتاب من هذا الكتاب سيقرأ حسب ما يترأى له ولكن إذا أخذه عن شايف عرف مواضع النقاط فأخذه على الصواد فيعني في من, من سبب التصحيح عدم الأخذ على المشايخ، لأن الكتب ما كانت تنقض كاملة حتى بعد معرفة النقد ما كانش بقى لو كانت نسخة مثلا كما يقولون نسخة خزائنية ولا حاجة يعني نسخة يعني حاجة زي تحفة مجوادة كده مثلا ودي تبقى مش لكل حد يعني تبقى للملوك للأمراء للحاجات اللي زي كده كانوا بيهتموا بأن هو ينقض فيها كل حرف يعني ينقض ودي لم تكن متوفرة لكل أحد كما أن النقاط والأحبار كانت عرضة للإزالة كانت تزول بسهولة ربما اشتبهت الفتحة بالضمة زالت رأس الضمة فأشبهت الففتحة مع الزمن مع مرور مئة سنة مئتين سنة ثلاث ماشي لذلك لما كانوا يريد إذا أرادوا أن يتقنوا ضبط الكلمات أذكنوها بالكلمات وليس بالحركات. فيقولون المضمومة الأول مفتوحة الثاني. وحلني بقى على ما يئه على ماش كل كلمة بالطريقة دي. فهي ممكن يشكل الكلمة في سطر، فلذلك ما كان يشكل إلا ما يشكل كانوا يقولون أشكل ما يشكل يعني أنت شكل الحاجة اللي هتشكل معاك مش لأن الكلمة واحدة ممكن يشكلها في إيه في سطر طيب يعني أنت عارفين الذهبي له كتاب في ضبط الأسماء. اسمه المشتبه أراد أن يضبط فيه الأسماء التي يعني تحتمل أكثر من كراء وعرضة لأن يخطئ فيها الرواة يعني اللي هو المختلف مثلا الكلمات والأسماء المختلف المؤتلف والمختلف يبقى هو الرسم الكلمة واحد لكن ممكن تنطع أكثر من من نطق عقيل وعقيد كده. فضبطه بالحركات، فأحدث لبساً أكثر مما أراد أن يعالجه، لذلك أتى بعده ابن حجر وابن نصر الدين دمشق، الاثنين كل واحد منهم عمل كتاب على كتاب الإيه الذهبي، كل واحد تحرير المشتبه أو تبصير المنتبه بتحرير المشتبه، كل واحد كتاب على كتاب الذهبي يشكل فيه بالكلمات. يحرر فيه و فيه الكلمات بالكلمات و مش, مش بالحركات عشان ما يقعش باللبس فأسباب التصحيف الكثيرة لكن عامة ذاك الزمان كان يسفل فيه الوقاف في التصحيف العدم الأخذ عن المشايخ ولصعوب ضبط الكلمات الضبط التام مع قلة وضعف ضعف أدوات الكتابة الموجودة في هذا الزمن وبعد ذا كله و الأيام برضو يكسر التصحيف يكسور التصحيحن، نقول بقى العدم لخصه المشايخ، وكمان سبب آخر حتى بعد لخصه المشايخ ضعف الزوق، ضعف الزوق اللي هو الزو العلمي يعني مش الزو البرستيج، لا، ضعف الح الح العلمية، ضعف اللغة، ويكون سببه ضعف ضعف سمع أو بصر يعني احنا اتكلمنا عن التصحيف قلنا ان التصحيف ممكن يكون في السند وممكن يكون في المتن طب سببه سبب التصحيف ممكن يكون بسبب السمع أو البصر يا هو سمعها غلط من الأستاذ يا اما غلط من الكتاب تصحيف السامع تصحف عاصم الأحول إلى واصل الأحدى عاصم وواصل مش, مش قريبين من بعض في الرسم لكنهم يعني قريبين من بعض في الوزن أو في السمع واصل وعاصل على وزن واحد فاعل واصل الأحول وعاصم الأحدى كلهم على وزن فاعل الأفعال طيب وكلهم فيهم صاد وكذا يعني تحس ان هو وزن وحاء وقريبه من بعض في الايه في السماء سهل انه يخطئ فيها كسامع لكن صعب يخطئ فيها كايه كقراءه تصحيف البصر مثل تصحيف شيئا من شوال الى سته من شوال وتصحيف ده لابي بكر الصولي كما قلت سابقا وينقسم التصحيف إلى تصحيف لفظ وتصحيف معنى تصحيف اللفظ وهو الغالب ومثاله في الأنواع السابقة التصحيف يقع في اللفظ زي اللي فات ده كله ده كله في اللفظ تصحيف في المعنى إنه يسيب الكلمة هي بس يفهم غلط يفهم غلط بمعنى غلط يعني تصف المعنى وذلك بأن يبكر رأو اللفظ على حاله ولكنه يفهمه فهما خاطئا مثاله قول أبي موسى العنزي: نحن قوم لنا شرف نحن من عنزة وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلينا عنزة قبيلة توهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى إلى عنزة فقد صلى إليه أنت فهمت من عنزة إيه؟ الالالال الرومحة عصا اللي هي سترة بيغرز بين هذا المصل يصلي إليه كسترة فهو فهم أن هذه العنازة هي الإيه هي القبيلة بتاعت ماشي هو كده إيه فهم الله أبو مسل عنازة ده إمام كبير من مشييف مسلم يعني بس هو سهل المسألة دي سهلة يعني يريد ما أن النبي صلى الله عليه وسلم روى النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى عنازة لتوهّم أنه صلى إلى قبيلتهم التيهم هنا هي اللي هي الحرب. أنك من كده بقى أن أحد الأعراب كان إذا أراد أن يصلي أتى بين يديه بعنازة عارفين العنازة معزة يعني وضعها بين يديه حتى يصلي إليه يفهم ان ايه برضه بيفهم غلط النبي صلى الله عليه وسلم صلى الى ايه ما بيقولش عنز بقى بيقولها عنزه بي يعني ده صحف لفظ وصحف معنى كمان ماشي المضطرب النوع الخامس الذي يترتب على مخالفة الثقة هو المطارب. المطارب هو ما روي على أوجه مختلفة متعرضة متساوية في القوة. المطارب في شرطين: الاختلاف والتساوي في القوة. الاختلاف حيث لا يمكن الجمع والتساوي في القوة حيث لا يمكن الترجيح. فإذا كان قد وقع الاختلاف ولم نستطع أن نجمع ما بقي إلا أن نرجح فإذا حصل في القوة لم نستطع أن نرجح أي الوجهين على الآخر فيقول الأمر لأن على هذا الحديث بالإضطراب والتوقف فيه وهو يكون من نوع الضعيف الذي لا يعمل به يعني تعرف لو في اختلاف لكن أحد الوجهين أقوى رجحنا الوجه القوي على الوجه الضعيف وزال الاضطراب وأصبح عندي شاد ومحفوظ لكن الآن الأوجه متساوية في القوة ماذا أرجح لا أستطيع طيب هذا الاضطراب ربما وقع لأحد يعني يحكم به أحد العلماء بحسب القرائن التي توفرت لديه وربما رجح أحدهم وجها على آخر فلا يكون الحديث مضطربا عنده يعني الذي يرجح وجها على آخر يزول الاضطراب عنده والذي يجمع أيضا بين الوجهين يزول الاضطراب عنده لكن الاضطراب يشترد فيه الشرطين دول الاضطراب يقع في السند ويقع في المد يقع في السند وده الغالب العام وقع في في المتن قليه وقال ترى في السند مثل حديث شيبة نهود وأخواتها فقد اختلف فيه على أبي إسحاق السبيعي فقيل عنه عن عكرمة عن أبي بكر وقيل عن أبي إسحاق عن أبي عن ابن عباس عن أبي بكر وقيل عنه عن أبي جحيفة عن أبي بكر وقيل عنه عن البراء عن أبي بكر وقيل عنه عن أبي ميسرى عن أبي بكر وقيل عنه عن مصروق عن أبي بكر وقيل عن مسروق عن عائشة عن أبي بكر وقيل عن سعد بن أبي وقاص وقيل عن عمر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص في أوجه كثيرة جدا ذكرها الدارقطني في أول حديث في علله. أول حديث هو هذا الحديث شائبت نهود وأخوته هذه الأوجه المختلفة إذا رجح أحد من أهل العلم بينها وخرج في النهاية بوجه راجح فقد زال عنده الاضطراب. لم يستطع الترجيح، فالحديث عنده مضطرب. لأن هذا الحديث بعينيه حكم بعض أهل العلم بأنه ليس مضطربا لأنه رجح أحد الأجوء على الآخر. مضطرب المتن مثاله حديث شريك عن أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الزكاة فقال إن في المال لحقاً. سوى الزكاة، فقد روى بنفس السند بلفظ ليس في المال حق سوى الزكاة. المتن الأول إن في المال لحق سوى الزكاة. المتن الثاني ليس في المال حق سوى الزكاة. في تعارض ولا ما في شيء. العكس تماما يعني. يقول فهذا تراب في المتن لا يحتمل التأويل. كما قال العراق سوء الحظ شيبتنا واد اخواتها ضعيف ضعيف اا اه ما اصل خلي بالك هو ممكن اما يرجح حاجه مش لازم يرجح وجه صحيح ممكن يرجح وجه ضعيف طيبه اصل ان قلت لك في قبل كده يبقى عنده مش مطارق فاكر لما كنت بقول لك الزهره احنا عايزين نشوف الزهره اما قعد في الحديث ماذا قال أنا شوف هو قال ايه الأول ، وبعد كده ممكن يبقى الايه ممكن يبقى صحيح ضعيف ده حاجه ثانيه فانا الأول الاول اشوف ابو السابع قال ايه ماشي ممكن يقول أقل يكون الصواب إنه وجه مرسل، فإذا كان الرجح الوجه المرسل يبقى الحديث في بالنهاية مرسل يبقى ضعيف، فهمني؟ فمش معنى إنه هو زال الاضطراب يبقى زال الضعف، لا التراب زال بس بقي الإرسال أو بقي يعني الرجح نواجه ضعيف، مشي؟ يبقى هو ال... يعني الترجيح بين الطرق مش معنى إن أنا أنطق وجه صحيح وورجح، لا أنا يعني أنطق أقوى الأوجه. عن الراوي أقوى الأوجه أعرفها من حيث رواتها من حيث رواتها عن هذا الراوي المتقنين من تلاميذ أبي صحف السبعي ماذا قالوا إذا قالوا بالإرسال فهو مرسل ورجحت الإرسال كده وزال الاضطراب لكن بقي الإرسال ماشي فمسألة الترجيح بين الطرق حاجة وصحة الحديث حاجة تانية طيب سوء الحفظ القوادح الخامس من قوادح الضبط سئ الحفظ عرفه ابن حجر بأنه من لم يرجح من لم يرجح أو يترجح جانب إصابته على جانب خطئه يبقى الضبط ضبطه 50% يصيب 50% ويخطئ 50% هذا ليس ناجحاً، هذا راصباً، هذا سيء الحظ. النجاح عندهم ما كانش من خمسين بالمائة. لا المفروض يبقى إيه؟ من خمسين بالمائة. المعد من ستين؟ ما زلناش من ستين؟ خمسة هو لو طبق ما يعني كل ما ينجح، كل من ينجح. ال أنا أعرف إن هو كان مطلوب إن النجاح نجاحي من 65% وستين سبعين زي كده يعني بس لو طبقناه على على مدى على أفل يعني وكنا نجح 2% ثلاثة ولا حاجة كذا يعني فدا للأسف أبن بطر ينزلوا كمان أو 40% وفي النهاية برضه كله نص الدفع صاير ولا حاجة. يعني مش مش مش ما يمشي شو ننزل من 40% في المئة مثلا كل الناس نجحت لا ده أنت ممكن تلا نص شيل المواد ولا حاجة فأبشروا يعني ما ت تأمنه <تصفيق> طبعا لازم تذكروا كويس ماشي أستكملوا بدرجة أنت كل ما تضيع كلمة تضيع درجة فممكن تطلع يعني مديون في آخر الامتحان يعني كنت تطلع عليك درجات يعني مش ليك درجات تلخص ليدي يا خبر ربيعات لا لا لا لا أربعين ورقة أعزفهم ترخيص يا راجل ده ما هي دي ترخيص؟ ما أنا ما أنا هديك الأسئلة تحلها بقى هديك الأسئلة قبل الإمتحان وأنت تحلها هدهلك ممكن بكرة الدرس القادم وأنت تحله اللي ما حضر يذاكر يجيب المحاضرات ينزلها من عينت ويذاكر والكتاب على فكرة أنا لأن فكر ت عندكم ميزة إن أنا ما بقولش حاجة غير اللي في كتاب قبل كده، الدفع اللي كانت قبلكم، اللي قبل اللي قبلكم، كانوا الكلام ده كنت بقوله كده بوق كده، وهم كانوا يفرغوه، وهو ما فيش كتاب، ما كانش في كتاب أصلاً، فهما مفرغوه جبت أنا اختصرته في في المذكرة دي بقى، لما جبوا التفريغ أنا بذلت اختصر فيه واحد فيه لحد ما صفة على المذكرة دي، فهو أنا مش عارف اختصر فئتين قبل كده معادش نفع تخت تختصر يعني، فأنتو الميز عندكم إن أنا اللي بقوله هو في الكتاب. ما بزودش حاجة. بخلاف السنة الجاية هتلاقى كتاب الإختصار لقول الحديث ممكن تلاقى هيبقى نص المقرر مثلاً ممكن تلاقى بقول حاجة ضعف اللي في الكتاب أو طوودعات أو تعاقبات أو كده فأنت مطلوب الكتاب واللي أنا بقول لكن أساساً اللي أنا بقوله هو اللي في الكتاب ولو قلت اللي في الكتاب دوت هتأخذ الدرج النائي فدي ميزة وراحة بالنسبة لكم يعني أنا مشه لذلك أنا بحس بعب إن إن أنتم معكم الكتاب اللي أنا بقوله فأنا مش عارفه حسناً بقول لكم مش حاجة جديدة يعني فحس ده على أساس إنكم ذاكرين كتاب يعني وأنت عندكم اللي أنا بقوله فبحس كذا بال إيه بالحركة كذا إن أنا يعني فلكن للأسف إن أنتوا بحسس إن أنتوا مش الكتاب فلذلك الكلام وأكأنه جديد عليكم وكمان ممكن جديد وصعب كمان وغريب يعني طيب إحنا كنا بنقول إيه؟ عشان خمسين بالمية دي اللي دخلنا في القصة دوك اللي عشان خمسين بالمية أهم كان عندهم سيئ الحفز احتمال الخطأ والصواب إذا تساوى فهذا سيئ الحفز إنما إذا غلب أو ترجح جانب الإصابة على جانب الخطأ فهذا هو المقبول فهذا الذي يقبل حديثه فإن كان سوء الحفظ ملازما للراوي في جميع أحواله فحديثه الشاذ على رأي بعض أهل الحديث هذا الكلام لابن حجر إن الشاذ في بعض أقوال أهل العلم في الشاذ إنه روي ببسية الحفظ منذ النشرة وإن كان سوء الحفظ طريعا عليه لكباره أو لذهاب بصره أو لاحتراق كتبه أو عدمها فحديثه المختلط سوء الحفز هذا هو حاجة من اتنين إما منازم للراوي منذ نشأته طل عمره سيء الحفظ وإما طرع عليه كان ثقة ثم أتى يوم من الأيام فأصبح ضعيفا فأصبح سيء الحفظ لماذا؟ إما لأنه كبر فأصابه الخرف فأصبح يزيد وينقص في المتون أو أنه عمي فلم يعد يراجح حديثه كما كان او لاحترق به او ضيعها او اي سبب يجعله ينتقل من حالة فقه الى حالة ضعف فسؤالها. هذه الحالة يسمى المختلط الرأو مختلط يعني حديثه مختلط بعضه صحيح وبعضه ضعيف كان قبل كان أولاً صحيح الحديث ثم أصبح ضعيف الحديث. فهذا الروي ماذا نصنع معه؟ يعني هل نقبل حديثه كله بما فيه من صحيح وضعيف؟ أن نرد حديثه كله بما فيه من الصحيح وضعيف؟ أم مدى نفعل؟ ناخذ عنه الصحيح ونترك الضعيف. كيف نأخذ الصحيح ونترك الضعيف؟ كيف نميز الصحيح من الضعيف؟ شفوا الرواهة أحسن شفوا اللي رغو عنه قبل الاختلاط نأخذ حديثهم، نأخذ حديثه عنه والذين رغوا عنه بعد الاختلاط نترك حديثه عنهم أو حديثهم عنهم طيب الرواه الذين أخذوا قبل الاختلاط وبعد الاختلاط ماذا نفعل بهم نتوقف أيضا الرواه الذين لم نعلم هل أحد قبل الاختلاط أم بعد الاختلاط أيضا نتوقف فيه يبقى الأصل حديثه الذي تميز وأنه ما أخذ عنه إلا قبل الاختلاط هذا الذي يؤخذ وفقط وهذا هو الصحيح أما غير ذلك فيتوقف فيه حتى تأتقارين ترفعه من حال الضعف أو من حال التوقف إلى حال القبول طيب، وفي كده نبقي ننتهي مؤقتاً من المنها، ممكن اللقاء القادم نجيب لكم كده تكميله كده زوادة كده بسيطة عن المعلل والشاذ، وممكن ممكن نكتفي عن النهار؟ و... لكن المرة جاية ممكن نيجي على الأقل يجي أنا هنيجي يعني حتى نقول لكم أسئلة نقول لكم الأسئلة وتحلوها إزاي وندبدهش معكم شوية على الأقل يجي ما قلناش حتى حاجة هنكلمونكم عن الامتحان يعني لكن لو حد أنتوا ذكروا بعد لو حد عنده حاجة في اللي فات مش فهمة يسألني فيها من هنا للاسبوع الجاي لإنه بعد كده ممكن مش مشاهشوفون وتشوفوا الأسئلة اللي قبل كده جت إزاي واظن في اسئله موجوده كانت على الموقع الموقع سقط اه كان في أسئلة من السنة اللي فاتت لو انا مش ما اظنش يعني ممكن لو هزؤ سؤال السؤال, السؤال كده يعني ااا وجبوها وحلوها شوف فيها حاجه صعبه ولا ايه طيب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت Yeah.